فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل مَنْ عليها فاني ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان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 ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء